تقول أرى بعض الفتيات في الجامعة يتبرجن ولا أعلم كيف أنصحهن في داخلي نار تتأجج لهذا التصرف ولكن ما هو السبيل الصحيح لدعوتهن أقول جميل أنك تحترقين من أجل من أجل هذا الدين هذا شعور طيب قل ما نجده في كثير في كثير من الناس اليوم قليل هم الذين تتمع رجوهم إذا رأوا إذا رأوا المنكرات فاسأل الله أن يبارك أن يبارك فيك حتى تؤثري المدخل على هؤلاء حتى تؤثري فيهم لابد أنتي تتمسكي بالحق لابد أولاً أنتي تتمسكي بالحق وتعتزي بالحق الذي الذي تحملينه فالله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم إن كنتم مؤمنين ثم لا يغرك كثرة أولئك المتبرجات والسافرات فأنتي فأنتي على الحق إذا حتى تؤثري عليهم المدخل الأول أنك أنتي تثبتي على على هذا الطريق، ثم المدخل الآخر حتى نكسب الآخرين، لا بد نكسب قلوبهم. إذا أردنا أن نأثر على الآخرين، لا بد أن نكسب قلوب أولئك. وأقول سواء كانوا عاصيين أو عاصيات، لا يزال فيهم فيهم خير كثير، وبحاجة فقط إلى إلى من يذكرهم. إن كنت تظنين أنك تقولين الكلمة المقبولة التي تجد قبول عند الآخرين بالأسلوب الطيب، فقوليها، قوليها. وإن كنت تظن أنك لا تستطيعين على الكلام، فقدم الشريط، قدم المطوية، تقوم بهذا، بهذا الدور العظيم. ولله الحمد اليوم أساليب الدعوة تنوعات وتغيرت، وباستطاعة كل منا أن يكون، أن يكون داعيًا لله بأي طريقة، بأي طريقة من الطرق. ثم إذا كلمتيهن أو قدمت إليهن الهدية، فأتبعي ذلك بالدعاء، أتبعي ذلك بالدعاء لصلاح هؤلاء الفتيان وهؤلاء. وهؤلاء الفتيات، فالدعاء من أعظم الوسائل التي نستطيع أن نؤثر بها، أن نؤثر بها على الآخرين.